سلام عندئذ الشجره شياطين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آمن من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنفت نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تشطلون فلما أفاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مجبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب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 قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون زيك الله خير عسام الضاري هنا في قوله جل في علاق لما قضى موسى الأجل وسارا بأهله تكلمنا عن هذا أنه عندما جاء إلى شاطئ الوادي الأيمن نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة وكانت البركة هناك بأن الله جل فعلا نادى لموسى وعيدا فأن الله جل فعلا أرسله رسولا فلما قضى موسى الآجل وصار بأهله آن سنجل في الطب قال الأهل من كثيرين آنست معرى لعل يأتيكم منها بخبر أو جذوات من النار لعلكم تستلون فلما فلما أتاها موذية من شاط واد الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة ايا موسى اني انا الله رب العالمين وبركة ذلك كما قل نبي ان الله جنس موسى من الشجر الشجرة واصفله واتينا باللفتة لما قال وبدأ بالالهية قبل ربيع عندما قال انا الله رب العالمين وأن أركع عصاك فلما رأى تهتذك أنها أجان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل وتخف انك من الأمين وأن أركع عصاك أمره الله جل الفعلاء أن يركع عصا وقمنا في سورة طوى عندما, عندما سأله الله جل الفعلاء ومترك أن يا موسى كان السؤال ليرتب عليه فعل الله جل الفعلاء وأمر الله له وأيضا ليعلم موسى عن السلام أن هذه العصرة هو معها وهي معه وقد اعتاد عليها بأنها ستكون آية عظيمة مهلكة فرعون وقومهم to mm -hmm. mm -hmm. هنا قال الضوء في علام بعد ما كان نداء لموسى وأن ألقى أعصاك فلما رأيت اهتزك الناجا قال في سرطها وما تلك بيمينك قال موسى قال هي أعصايا توقع عليها ورش بيها على الغنم وهي فيها مآرب أخرى قال ألقيها لموسى فألقاها فإذا هي حيات تسع وكان هذا استئناسا من أجل أن يستأنس موسى لأنه يعلم أن هذه الآية العظيمة ستكون يكون لها الأثر الكبير على موسى عليه السلام ولذلك لما رأها حية فيها ما فيها من قوة الخلقة جاء موسى هرب فر موسى ولم يعقب لما قضى تعالى انقا وان ارتق عصا الامر فلما راها تهتز كانها جن ولا مدبرا وربيع عقبهم هذا الخوف في جبل فلا نامت على صاحبه بحال من الاحوال قال ذعر منها ذعر منها وفر وفر هاربا قال, قال الله تعالى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمنين يا موسى أقبل ولا تخف, لا تخف من الحياء ولا تخف مما رأيت إنك من الأمنين طمعتك لنفسي فأنت تكون رسولاً إلى في العونى وما قال يا موسى أقبل ولا تخف وهذه من الله جل فعلا والقوة والقدرة بيد الله جل فعلا قال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمنين من عشى في الدنيا لله تلف على باليقين ما ارتجف قلبه قط وهكذا كان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما مر علي الرجل ومعه السيف فقال من, من, من يعصبك مني قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ثابت الرازخ قال الله فسقط السيف من يد الرجل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك أنت مني قال كن خيرا ياخذ الغرض المقصود أن المرض لو عاش بيقين بجمعية قلبه الله جل في ولاه ما ارتجب قلبه وفؤاده نحظة واحدة من أحد كائنا من كان نتمية لما دخل على القزان قزان ملك التطر في هذا الزمان وكان طال يا أرعب فلما دخل عليه وادعى الاسلام قال إنك كافر وأمك كافرة وإنك تدعي الاسلام قال لما جاء بك قال أن تأتيني بأولاء الأسرة من أهل الشام ومن النصارى أيضا من أشخاص الذين كانوا في الزم فأعطى كل ما, ما أراد لما سألوا عن ذلك وقالوا كان الناس مهيئين عنده إلى قتلك وسخ دمك قال دخلت عليه فذكرت الله هذا الفعلات وتذكرت عظمة ربي فوجدته كالفقر أماني فكلموا بقوة الإيمان بهذا الطريق ذلد الجبال من حوله لذلك ارتعدت فرائسه ووقف مهيما أو قال وقف يعني خائفا مرتلفا من مقام النتاميه بالهدي فسبحان ربي العظيم اذا امتلأ القلب جمعياته يقينا بالله في جل فيعنات لن يحرك خوفا شيء ولا احد لا يخوف الجبلي لا طالما ينتهي في وقته يعني يغفنا عن غضبك الخوف الجبلي الجبلي فلنتهي في وقته طالعين من جهه الايمن الوادي الايمن في البقعة المباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وألقى أعصاك فلما رأى تهتزك أنا جن ولا مذور ولا معقل يا موسى أقبل ولا تخف, ولا تخف إنك من الأمنين وهي من الله على الفعلات إذا لن ينالك بقرهم بحاج أسطك يا نجا بي بجيبك تخبر بيضاء من غير سوء واضمن إليك لناحك من الرهب فذلك برها انا من ربك الالف العظام اسق فيك ادخلكك وفي في جيبك تخرج بيضاء قال بدا بيضاء, بيضاء من غيص من, من غير ما يشوبها شيء بيضاء نقيه وهي يده وكان هذا ايضا فيها طمانينه ليوسف للموسى عليه السلام وقال قال وضن لك لك فيك اسق فيك في جيبك تخرج بيضاء من غيص وضن لك جناحك من الرعد والان لما ارتجف يضع يده على قلبه وتراه ينضمه فإذا ضم بعضه إلى بعض شعر ببعض التمأنينة فأمر ونجعل أن يكون على هذه ذاكة لتمأنينة قلبه أسطق يدك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك لناحك من الرهن فذلك برهانان من ربك إلى في العون وملأه فذلك برهانان من ربك إلى في العون وملأه يا ايها هؤلاء القوم الذين كفروا بالله ذي العلى وطغوا وبغوا هذه ايات تحملها اليهم ليعلموا أنك مرسل من قبل ربك ذي العلى فامنوا لك قال إنهم كانوا قوما فاسقين انهم كانوا قوما فاسقين والفسق والخروج خارج عن طاعه الله ذي العلى عن طاعه عن طاعه رسول فخرجوا عن طاعه الله ذي العلى وكفروا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا ان الله العلى لا يهمل عباده قال إنهم كانوا قوما فاستين لأنهم عذبوا الناس على توحيدهم وقد كفروا بالله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا قال ربي إني خسدت منهم نفس نفسا فأخاف أن يقتلوا هو بدأ بهذا الباب يقول. ولبيين ما ما هؤلاء القوم من هو الخوف فلذلك قال اني اخاف ان يقتلون قال, قال اني قتلت منهم نفسا فاضاف ان يقتلون عندما قال الله عز وجل ذلك برهاني من ربك فرعون ملكناهم كانوا قوم من الفاسقين قال رب اني قتلته منهم نفسا عندما التقى صلى الذي من شادي الذي من عدوه فوجد موسى في اضعر قال رب اني قتلت منهم نفسا فاضاف ان يقتلون وكما قلنا قبل ذلك ان موسى عليه السلام لم يبيت النيه على القتل ولم يقصد بالوقت القتل لو هو دفعه. دفع الرجل دفعا يسير فمات وكان موسى قويا رجعا شامل قويا عليه وعلمين عبدالصلاة والتسليمات قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني يقتلوني بهذا الطبي وهم يتأمرون علي وما فررت منهم إلا لذلك فأخاف أن يقتلون وهو تقنظرنا حتى في لما, لما أراد أن يعرض على الله لفعل مخاوفه قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون أبو أفصح مني رسعنا فأصيروا معي لد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون هنا قال بعض العلماء من عمر الثلاث قالوا, قالوا أعظم أعظم إخوة منا على أخيه هو موسى عليه السلام لأن موسى صار شفيعا لهارون عند ربي جل فعلاء حتى صار نبيا واختار الله نبيا يعني مع موسى نبيا رسولا وهذا أيضا فيها دلالة على كرامة موسى عليه السلام كانت موسى عند الله جل فعلاء شفعة لأخيي فقبل الله تعالى في قال واجعني وزيما من آلي هارون أخيش جذبه أذج وأشيرك في أملي كان نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد منلنا عليك مرة أخرى إلى أوحين الأمك إلى يخر المقض قال يا رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يغترون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأغتره مع يريدي أن يصدق لي إني أخاف أن يكذبون يعني اجعله, اجعله, اجعله, اجعله معي عضدي ونصيري فإني أخاف أن يكذبون معي معي معي قال رب إني قرأت من الناس فأقضى يبتلونك وأخي هارون وأفصح مني لسانة وهذه أيضا فيها دلالة على أن الذي يتصدى للناس لا بد أن يعتنم مثل هذا فإن الناس ينبهرون بفصاحة اللسان وبلغته وإن كان الأمر ليس شرطا في العلماء أن يكون في ذلك بل أكثر العلماء ليس فيهم من العيد يعني لكن نقول في الأمر الفريح في هذا الباب أن هذا هو الأفضل قال أخي هارون وأفصح مني لسانة فأرسله معي رديا يصدقني يكون عبدي ونصيري ويكون رفيقي في, في اتقامة الحجة على على الأمر إني أخاف أن يكذبون لأنهم في ذلك سيكذبون هم يعلمونها شوفوا انظر كل الطغاة عندما تكلموا عن الدين يحسبون أن الدين يعارضوا الكذب وأن الدين سينزلهم من مكانتهم فلذلك ترهم يعني من اول وأن لا يحاربون ولو, ولو تفطنوا إلى أن الدين لهم لا عليهم لفاذوا قال الله جاء الله لا سنشد عضو ذكا بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا سلونا إليكما بآياتنا أنتما من تبعكما قال قال سنشد عضو ذكا بأخي نجعله لك نصيرا ونعينك به ونجعله لك يعني قويا كذراعة لايمن كما يقولون فكل معين هو عضو قال سنشد عضو ذكا بأخيك ونجعله لكما سلطانا يعني سلطان الحجة فمعكم الحجة ولا يستطيع محمد حوال فرعون أن يغالب حجتكم ولذلك لما قال قال ما وما رب العالمين قال قلنا شخص المعلم وما ومن كنتم تعفلون إلى آخر الآية التي أقام بها الحجة موسى عليه السلام لذلك لما حارت حجة هذا الكافر قال لأجعلنك من المسيونين قالت أن أجعلت عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآيتنا أنتما من التبعاكما الغالبون ونجعل لكم سلطانا أي حجة حجة بينا ومحجة قال بلى صنونا إليكم بقتل ولا بآذة ولا بتشريد ولا بقتل جماعتك قوة سنشد أعوذك بأخيك ونجعل لكم سلطانا حجة فرسلنا لكم بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون يعني يعني ثمنعان بآياتنا والحجج والبرهين التي ستبذل الناس الذين يخفون وينتظرون هذه الحجج والبرهين وخير متعلق بما بعد هو المعنى بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون أي تغلبون بآياتنا وهذا كلام مواضح جديد والثالث أن في الكلام تقديمنا تخيرا وجعل لكم سلطانا بايتنا فلا يرسلون اليكما فاستجاب الله تعالى لموسى عليه السلام وجعل له اخاه هارون نبيا يشد عضده ويعضد به وهذا في بينك عطو فرعن ومن معه اي لك عطو فرعون ايته ايته مرشدا بالشده والبطن ولما مر بنو اسرائيل قال ان هؤلاء شديده القادرون وانهم لنا غاضبون واننا جميع حذر في صادر مصبطه من اخلاص النصح الدلاله على خير الناس من إخلاص النصح الدلال على من ينتفع به يعني أن تدل الناس على من ينتفع به على علم من يكون علما رصغا مفقنا من إخلاص النصح أن تدعو الناس إلى ذلك ماذا بعد الحق إلا الضلال الحجة والبرهان فضل موسى على هارون علي من أفضل صلاة أسكى لو فيها سلة ستضل وانتقل إلى المهاجد لو فيها سلة ستضل في سؤال مهم جدا ما معنى لا يصلون لكم بآياتنا قضر الماء في الآية تقديم وتخير يعني بآياتنا لا يصلون إليكم فالحج لكم وليست لهم وتكون الحج دامضة عليهم هذا معنى بآياتنا لا يصلون لكم المعنى هنا كما قلنا فيه تقديم وتخير بآياتنا لا يصلون إليكم طيب مضينا <تصفيق> مع